بسم الله الرحمن الرحيم إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أذر قومك أن أذر قومك من قبل أي يأتيهم عذاب أليم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 أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم دراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً ما لكم لا ترجون والله وقارا وقد خلقكم أقوارا ألم ترو كيف خلق الله سبع سموات طبقا وجعل القمر فيهن